فإن لم تجدو فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يُؤذن لكم وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ رُجِعُوا فَرُجِعُوا وَأَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يردوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير كل المؤمنات يغض من أبصارهن ويحفظ نفروجهن ويحفظ نفروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبجولتهم إلا لبج أو آبائهم أو آباء عولتهم أو آباء عولتهم أو أبنائهم أو أبناء عولتهم أو أبناء عولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أقرب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 إِنَّ اللَّهَ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ